ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للزوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم 111. إذا هم فيه مبلسون 112. وهو الذي أنشأ لكم السمع والألصار والأفكدة قليلا ما تشكرون 113. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 تعلمون سيقولون لله قل فأنا